يا أهل الجنة إن ربكم تعالى يستزيركم فحيا على زيارته فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظفورها مسرعين